فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان مِنَ الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا مما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ما هنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخيك تَفْرُقُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيمُونَ فِي الأرض فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ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 فَتَكُونُ مِنْ اَطْحَابِ النَّارِ وَذَالِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ فَتَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ تَبَعَتَ الله غُرَبِي يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيَرَى مَكَيْفَ يُوَارِي سَوْءَ تَأْخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعْجَزْتُ أن أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِي سَوْءَ تَأْخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ تَبنَ على بنِي إرائلَ أنهُ مَنْ قتَلَ نَفسن بِغَيْلِ نَنفسْسٍ أَْ فسد أَْ فَساد في الأبضِ فَكَأَ مَا قتَلّ سَج وَمننْ أأَحيِي ل فَكَأََّماَا أَحي سَجمع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 نار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقه تقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا جزاء بما كسبا من الله